نزغ اذاغ الله قلوبهم <تصفيق> ومن ذلك كذاه ما في <تصفيق> الكتاب وقالوا وكان بالقديم وذكر عليه ومن ذلك الاخبار في بعض الايات انه العلي الاعلى وانه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد اينما كانوا وانه مع الصابرين والصادقين والمحسنين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 فحيث وقعت في سياق المده والسناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترهيب والترهيب فهي من النوع الأول ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن وعن وعن, وعن, وعن, وعن, مواد وعن موادتهم أو موادتهم. موادتهم. موادتهم. موادتهم موادتهم وعن موادتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالاحسان إلى من له حق على الإنسان الى من له حق على الانسان الى الانسان منهم ومصاحبته بالمعروف فالوالدين والجاري ونحوهم فهذه الايات العامة او فهذه العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله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 والحدثث لأجل الدين والح في حافلةحوك. ف يوااق على التوللي والنحدث لأجل الدين والأمر والأمر بالإستانان والأمر بالإحسان وال والأمر بالإستان والأمر بالإستاناني والبرث وقع والبث وقع على الإثاني لأجل القرااضة أو لجل الجيرة. او الإنسانية على وجه لا, لا يخلُّ ب... بدين الإنسان على وجه لا يخلُّ على وجه لا يخلُّ بدين الإنسان ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات في القرون لعنها كلّ الله أنّا لم يقاتلوهم بدين ولم يخلّوهم الفرق مثل البر والإحصار البر الزياث والفرق والإحصار العدل فالمثال إذا أحسنوا إلينا نفسهم إليهم إذا كان لهم حق نفسهم إليهم نعم وأما الثاني إنما ينهكم الله عني قاسركم الدين وأخذركم من دياركم أن تولوهم أن تولوهم. ولم يقول أن تبروه حتى هؤلاء قدر أن يكون في الأسان إليهم فيه لكنهم ليسوا في الأولين. والموافق لجميع الكفار المحرم والموافق لجميع الكفار المحرم نعم اسف للموضوع اقول مفرده قاص الذي يقصد معنى العدل يعني يكون مفرده قاص مقصب مقصب اي نعم اسم فعله مقصب وان قصف يقصف هاتين وهذا فجاه نعم. مولاكة. مولاكة نعم. ومن, ومن ذلك أنه أكبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات ثم استوى إلى السماء أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فتواهن سبع سماوات وفي بعضها أنه لما أخبر أنه عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها فهذه الآية تفسر المراد المرادة وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج, جميع مصالحها المحتاج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 وفي بعض الآيات الأمر بكفل الأيدي والإخلاق إلى الثكون فهذه سنين سنين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة <تصفيق> يجوز يا شواب الأكثر أن <تصفيق> نعم يجوز نعم ولا قدره ولا قدره على الجهاد بالايد بالجد وال باليد والايات الاخرى حين حين قو وصاروا قو ولن قو قو ما فيكم وارتقوا قالوا ولا رضوا رضوا رضوا طيب تقول راضيه وقويه فا قبو. قبو. نعم. والآيات الأخرى حين قبوا وصار, وصار ذلك عين المصلحة والطريق إلى طمح الأعداء ومن ذلك أنه تارثا يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها وتارثا يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته فيفيد مجموع الأمرين إثباث التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثباث الأسباب وإثباث الأسباب والمثببات والأمر بالمحبوب منها المثببات أشياء والنهي عن المكروه والنهي والنهي عن المكروه وواباحه المستور فاحكام والاباحه المستور الطرفين فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في اخذ الاسباب النافعه وتدقيق النظر وملاحظه وملاحظه فضل الله في كل احواله وأن لا يكتفي وان لا على نفسه في أمر من الأمور بل يتوكل على الله ويتعين بربه وقد يخبر ان ما اصاب الابد من حسنه فمن الله وما اصاب من سيئه فمن نفس ليعرف عباده ليعرف عباده ان الخير والحسن ان الخير والحسنات والمحابه تقع بمحض فضله وجوده وان <تصفيق> وإن, جرت وإن جرت ببعض الأسباب اللاطعة من العباد فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يكثرها وأن السيئات وهي المطائب التي تصيب العبد فإنما, فإنما أسباب صيب العبد أو صيب العبد أيش صيب العبد أسباب وعبد ليس عندي ما إن عندكم إنه. وعن السيئات وهو المصارف التي تسمع أسبابها من النفس العبد فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قدر فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا, ولهذا أمثلة يطول عبدها هو أن القرآن جاء فيه آيات غيرها التعارب غيرها يعني أن بعضها يعارض بعضا وهذا الشيء لا يمكن بالقرآن ولا في صحيح سنة أن تتعارب النصوص لأن الله يقول وَلَكْلَمِ مِنْدِهِ رَائِذِ اللَّهَ وَدِهُ فِي اختلاف كثير أما أن الانتلاف لا يستطيع اختلاف وللما رحمه الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظهروا بالتعارب إن أختلاف الأحوال او باختلاف الاشخاص او باختلاف الاثمام او باختلاف الامتنة فهذه اربع حالات لا تعدو هذه الاحوال يعني يكون هذا الاغر الاختلاف انها تكون كل واحد منها تنزل على على حال او في زمان يعني في وقت دون وقت. او في مكان او في مكان او في أشخاص يكون هذا بالنسبة لشخص وهذا بالنسبة لشخص آخر وقد ألف بعض الشنقيفة رحمه الله كتابا سمناه دفع إيهام للسراء في آية الكتاب يتمع فيه الآيات التي يقيل أنها متعارضة يعني أن ظهر التعارض وجمع بينها وجمع كما تعلمون قد يكون متفلح وبعيدا لو اجتكم قريبا حد بنا يوقف لسان الانسان لا ولهم لدينا قاعده هذه وهي ان القران لا يمكن ان يتعارض يعني يتعارض معاه يتعارض مع هذا لا يمكن لانه ولكن ما ظاهره التعارض ينسدل على ثلاث الأحواس أو الأوقات أو الأماكن أو الأشخار المؤلف بحمد الله بحمد السلدي ذكر أمسلة كبيرة من هذا النمو ويكرك إيها مجمع بين هذه الآيات التي ظهرها التعوى في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى القاعدة ال عشرة 10 طريقه القاعده عشرة. القاعده ال13 ثالثه دينفع نعم القاعده في الحجاج والمجادله مع اهل الاديان الباطلة قد امر الله بالمجادلة التي هي احسن ومن تأمل الطرق التي نصر الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجد وأقواها وأقومها وأدلها على, وأدلها على, إحقا على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاجه فتأمل محاجة الرسل مح... فتأمل مح... محاجة الرسل مح... فتأمى المحادث الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهات أنه, أنه المنفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم المتكرد المنفرد المتكرد ها يعني تفرد بك اي انفرد بك ها لا لكنه ربوبية من جهة أنه المتفرج بالربوبية والمتوحد بالنعم وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أسماع النعم كما أنه المنفرد المتفرد لا عند المنفرج كما أنه المنفرج بدفع النقم وأن أحداً, وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه بذلك واعترافه به واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تسم النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرها وكثيرا ما يحتاج على المسركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم برضوبيته وأنه خالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أن يكون هو المعبود وحده انظر إلى هذا البرهان كي ينتقل الذهن منه بأول وهله الى انه لا تنبغي العباده الا لمن هذا شأنه طيب عندي الى وجوب استدار من هاشم احس لوجوبي لبن هاشم الى وجوبي عبادة الى وجوبي عبادة الى وجوبي الله. الى وجوبي الى وجوبي الى وجوبي الى وجوبي <تصفيق> من من هذا الشيء في قسم واحد كتابه واحد بعضنا ان هذا واقع جدا مثلا لو ان رجل يعتقد حلم يقول له هذا حلم هل او جدك هل لقد سيقول لا هل ولا يرزق ويعافيك ويدفع عنك النقم سيقول لا من الذي يفعل ذلك؟ سيقول الله فإذا, فإذا قال إن ذلك والله كنا إذا يجب عليك أن لا تعبد الله ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي درعه الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصبك وماذا تعترف أنها من الله فإن الله يبعليك أن لا تعبد إلا إياه وضعا هذا واضح ولهذا يقول الله عز وجل فأنا يؤفقون لذلك اقرارهم بالربوبيه قال فأنا يؤفقون أو فأنا يصرقون يعني كيف يصرقون عن حق مع هنا ذلك أن آثار ربوبيته فت... ويجعل فذلك وجه قوله تعالى: والوداد والوداد المبطلين ايضا بذكر عي الهتهم وانها رقصه من كل وجه ولا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا ويقيم الأدلة على ان ايضا الالتزام بعباده وحده يعني من دون ان يعبده وحده يعني قال هاي الاله نستعوذ بها نبرئ فهي ناقص هي ناقص يا أيها الناس غريب مثل فاستمعون السماء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذهابا ولو اجتمعوا له نقص القدرة زيادة على ذلك نقص الضحف ما يستطيعون ولا يدعون أنفسي. وإن يسلبهم جواب شيئا لا يستنقذهم من مع أن من, من أهوى الحشرات وأحقرها وما ذلك إذا سلب هذه الأسلام شيئا واخذهم منها ما يستنقذهم منه وهذا مثل العظيم إذا فأماركه أرفت أن جميع عما نعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبود نعم يا جماعه هذا ظالم جدا ويقيم الادله على اهل الكتاب بانهم من سوادق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم مخالفتهم لرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه الذي جاء مطدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد وهو فك أغلال التقليد عن قلوب جنيه آدم آه آه آه وهو فك أغلال التقليد عن قلوب جنيه آدم لينتفعوا بشمعهم وأبصارهم وأفئلتهم بالتفكر في آيات ربهم فيعرف بذلك أنه فيعرف بذلك انه ال الى انه الاله الحق وان كل ما اتخذه الناس بوحي شيء بوحي شياطين الانس والجن من الها فلا يخرج شيء فلا يخرج شيء شي شي منها عن لا يكون اثرا من اثار هذه الايات وان لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركه لمشاركه ربها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 ويجادلهم ويجادلهم يوسف حق يوسف بيجاوخ ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه براهين وان وان صد وان صد وان ان صد وأن رسوله وان صد لما... مكو... يعني المنطق هو حقيقتها تم وقوع هذا من قوه هي قادرين تصور هذه ما صدقه وحقيقتها هذا تعري مجردها ماجد رسوله هو صح وحقيقته رسوله محمد وحق، هذا تدفع بالمجاري يعني ما دعابه الحق الا ترى صح كيف كان في فساد شيء من جميع الشبه ترفع بمجاري فجميع الشبه المعارضه للاحق الأنمية مين موجود؟ هذه من, من كثير طالب لا شايف شايف لا بيّن لبعض الشيء بيّن وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد وهذا الأصل في القرآن كثير فانه يفيد في الدعوه للحق فإنه يفيد فانه يفيد في الدعوه للحق ورد كل داخل ينافيه داخل بعض بعض ضابط فانه يفيد الدعوه للحق ورد الدعوه للحق ومبين كل مانع ويجادلهم بوجوب تنزيل الامور منادله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 مكابرته وعناده فينكسون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهواء وأنه وأنهم لو باهلوه لهلكوا وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإفطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه من جناء الله قد احتوى أه عنده شو ها احتوى الف <تصفيق> <المباهرة تصفيق> هي ان يقول الانسان الله سبحانه وتعالى والمبالغه في الدعاء وثورتها النعة المتخاصمان ويقول ضعوه ببعض لانتباه ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنك الله هما أشبه ذلك مما يلعن على الكاذب وغدث الله إلى الزبق ونقول يا الثابي تعالى إلى كلمة سواء بيننا ورينكم وأن لا الله ولا نشك به ولا اتخذ بعضنا بعضنا ضدنا من الله فلانتولوا فأقول اشهدوك أنه مسلم فلا تبتعني فأقول تعالى ونجع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم ثم نبتعي فنجعل لعنة الله على الكريم وأنفسنا وقفكم لما أتعي فثم نبتعي فنجعل لعنة الله على الكريم فالصلاف الحالي يقاعد في قيام مجازلة القرآن ومحاجته للمخالفين وأنها من أبن مجادرات وأورحها وأقومها خزية ومن طريقة القرآن في المجادرة أنه يعجي إلى الطريق الذي لا, لا, لا نزاع فيه عن الطريق يعجي إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي يجريه النزاع حتى وإن كان يقنع الحفظ في النزاع لأنه يدعوه ويأتي بالطريق الواقع مثال محاذف إبراهيم هذا محاذف إبراهيم ربه قال إبراهيم ربه الذي يخي وينيت قال أنا مخي وأنيت يعني أنا مذ ربك كيف يخي وينيت هذا الرجل الظالم يقول إنه يؤتى إليه بالرجل مفس حقا للقتل فيعقو عنه. وهذا على ذعنه يحيى ويرتعب إليه للرجل غير كان على نفسه ولا غيره ولا يتحق القدر يخطوه على ذعنه إماده إبراهيم عليه السلام ما ذهب يحاجه في هذا الموقف ولا تحاجه إبراهيم لا،, لا غضب نحن هذا ليس إشاء ولا إماده. خائف ما هناك في المسألة الأولى أن تتحق الغسر المقصول أنه رفع عنه القسر والذي أبقى الحياة فيه من؟ الله, الله وفي الثانية خائف ما فيه أنه سببا يقترع أن يموت هذا الغسر فقط. ولا النساء ولا اللي أماته ولا اللي أحياء فبإمكان إبراهيم النساء على هذه الموقف لكنه عدل الى امر مفهم ولا يستطيع ابتخل فمن فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشدق فأتي بها من الله ماذا قلت؟ فأتي بها اليل لا قل جل والله لا توقع من فهنا ينبغي عند المحاجة. خصوصا إذا عرصت عن الذي يحاجه فأريد أن ننصر خوله ينبغي أن تعذر عن الطريق الذي يحتاج إلى جذل إلى طريق واضح ما تحتاج إلى جذل حتى لو قلت أنا بحاجة وليس يقضل بهذه الحجة يقول لحاجة هذا من مقصود الوصول إلى إسحام الخصم فإذا أراد أن يتدع علينا طريقا بإمكاننا أن نستعه فلننصر إلى أخر يعني بان كان افعل معناها ست لا احام معناها احام معناها يصل به الامر الى ولهذا عندي نافط واحد وشو نقول احي اذا القاعده الرابعه عدد حذف حذف المتعلق المعمول به يفيد المتعلق حذف المتعلق المعمول به يفيد تعميم المعنى المناسب المناسب المناسب له وهذه قاعده مفيده جدا ما اعتبره الانسان في الآيات القرانيه اكتسبه فوائد جليله وذلك ان الفعل وما هو معناه متقيد بشيء تقيد به فاذا اطلقه الله تعالى وحذب المتعلق كان القصد من ذلك التعميم ويكون الحذف هنا احسن وافيد كثيرا وافيد كثير كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة الحمد لله هذا وان تغير به غيرت فائده الله وحد المتعلق تعمم ذلك المعنى تعمم تعمم غيرت الله والعرف المتعلق. المتعلقه فانما لاثما او بعاملين بس هنا ده انت ماشي هو هو كويس في النهايه بس كاني على نقطه ويكون الحزب هنا احسن وافيد كثيرا من التصفه وافيد ويكون ويكون الحزب هنا احسن وافيد كثيرا من التصفه الا افوت افيد, أفيد. أفيد. اي صح صح وري تمام من هذا خطيره ويكون الحزب هنا احسن وافيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات و...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 فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون دائما متيقظين مرهب الحواب تحسون كل ما تمرون به من ثنن الله وعياته فتذكرون جميع, فتذكرون جميع مصالحكم الدنيوية والدينية ولعلكم ستقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد وكل, وكل ما يحاول وكل ما يحاول عدوكم ان يوقعكم فيه سبحان الله احفظوا ما هذا تقدير هذا حاد جدا وكل ما يحاول عدوكم ان يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي ويدخل في ذلك ما كانت سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام ولهذا كان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كما كذب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام أي لعلكم تتقون المحار معموما ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة وتتقون وتجتنبون المفترات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما ذكرون. وَتَتَخَلَّقُونَ بِأَخْلَاقِهَا انا ارى انهم الثيادة تاريه حق من قصير اقول لنا انهم فيها اشياء ما اشياء طيب عندنا ولا ارى ان تستقون مع حق ما حجر مع الاشرائيين لما قصير عدوان ولا وقف بالعقر فشاء ذات القواعد ها اعني نفهم هذه الآية كيف الشيء في يوم معدود نعم قال ربنا ولا تجعلنا نعبد غيره ولا انكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تستقيمون بفوتات التقوى وتتخلقون بأخلاقها وهكذا سائر ما ذكر في هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين اي المتقين ما يتقي يكثر ما يتقى من الكفر والفسوخ والعصيان المؤدين المؤدين للفرائل والنوافر التي هي خصال التقوى وصلالش قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصفرون أي, أي أن الذين كانت التقوى أي إن الذين كانت التقوى وصفهم الحظ الحظ جان حنّم ولعنجم حنّم عنده فدّ؟ حنّم محلوك من عندكم ولم أنجم عنّم محلوك يعني أنهم لدينا علينا وليس نقصين وَتَرْتُ الْمَحَارِ مِشِعَارَهُمْ مَتَى زَيِّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَعْضَ تذكروا تذكروا كل عمل تذكروا ما يوح تذكروا كل أمر نعم وليس نقص عليهم صريح حتى <بلحب> علي. تنقصين <تصفيق> الزور علينا حتى تنقصين يوجب القرiner في ب galaxies و المقص أخبرنا عليه ال كل ل بين لهم puede تذكر كل أمر يوجيبون لهم المبادرة أو المشاب المشاب أو, الم... أو المبادرة الى المشرب يوجيب لهم المبادرة الى المشرب تذكر كل أمر يوجيبون لهم المبادرة الى المشرب و... المبادرة الى المشرب كل كعظمة الله وما يقتضيه وما يقتضيه الإيمان وما توجيبه التقوى وتذكر عقاده ونفاله وتذكر ما تفلفه الذنوب من الهيوب والنقائص وما تذكبه من الكمالات من الكمالات فإذا, فإذا هم مبصرون من من أين أتو من أين أتو ومبصرون حلوة حذري هي تخضر فكون سرولا وجه الذي يتخل التخلص من هذا الذنب الذي وقع فيه تبادروا بالتوبه النصوح فعاد فعاد على مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مذحورا وكذلك ما ذكره على وجه اطلاقي عن المؤمنين وبلفظ المؤمنين او بلفظ الا الذين امنوا ونحوها ونحوها فانه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الاصول والعقائد مع انهم قيد ذلك في بعض الايات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه ترجو حظ ترجو حظ ترجو حظ ترجو حظ عنده زيارع وعلي بعد الصنة حظ ترجو حظ حظ الزيارع ينصطيح عنه من الفساد والإستاذ مطلقا يدخل في كل كل كل صلاح كما يدخل في نهي كل فساد وكذلك كل كل فساد وكذلك قوله إن الذين ان الله يحب المحسنين فاحسنوا واحسنوا الذين احسنوا الحسنى الجزاء ليساني الا الحسن يدخل في ذلك كله هذا في عباده الخالص بان تعبد الله كانك تراه كان لم تكن تراه فانه يراك والثناء على المخلوقين بجميع وجوه الاحسان من قول وفعل وجاه وسر ونا ونا ومال ومال من, من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها وكذلك قوله تعالى الهاكم مستكاثر فحدث المتكاثر المتفاخر به لعم جميع ما يثار به فحدث المتكاثر به يعنى جميع ما يقصد الناس فيه مكاسره من ديات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به اهراض اهراض النفوس مما تتعلق به اهراض النفوس ويوجهها عن طاعه الله وكذلك قوله والعصر إن الانسان الذي قتل اي في خساره من جميع الوجود إلا من اتصف بالإيمان والعمر الصالح وهذا قل فيه خسر فجعل الكسر غرفا غرفا لهم والظرف محيط للمضعف يعني أن الإنسان في الخسر والخسر محيط به من كل جاء إلا من اتصف بها الصالحة الأرض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواثوا بالحق وتواثوا إلا ما استقف بالإيمان والعمل الصالح والتواطي بالحق والصبر وقوله فاسألوا أهل الذكر إنكم لا تعلمون فجثر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته بالصابرين وزناؤه عليه يعلم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه أن يعلمه أن يعلمه يعني هذا يعني يا هلا عندي خبر ان كان كله في مصروف كل لما اراجع مبسوط مبسوطه جميل وما تخسرك كانت شاطريه يعني شاطريه يعني كلما كلما ارضي اي قبول لها كل موضعي فيها هو أبنى تعالى أما إذا كانت كل بمعنى أبحاغة فإن كل موضع وحدها أمه وحدها نعم فكل موضع ومعنى الموضوع منه وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وتناؤه عليه كل محتاجه العفل ولا يعلمه من أمور الدنيا والآخر دينا. وتثناء عليهم وبيان كثرة اجرهم من ايد ان يقيد ذلك بنوع يشمل انواع الصبر الثلاثه وهي الصبر على طاعه الله وان نقيته وعلى اغذاله مؤلمه ومقابل ذلك ومقابل ذلك دمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتديين ونحوهم من غير اي قيده بشيء يشمل جميعا جميع ذلك المعنى ومنها لا قوله فإن احسرتم كل حصر فإن خذتم فرجالا أو رقبانا ليعم كل خوف وقد, وقد يطيد ذلك لبعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله وهذا فيتقيد به ما سيق الكلام, الكلام لأجله وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطارت ولكن قد فتحا ذلك تمشي على هذا التبيل المفضي المفضي الى رياض من اصناف العلوم القاعدة ال15 وينتحق حق هذه القاعدة ان حكم المعلق الوصف يدل على علقيه الاشاره بالوصف في فمثلا إذا قلت إِنَّ, إن الْمُتْلَقِينَ تِيْسِ النَّاسِ وَعُّونَ أي نهل التقوى هذا التقوى فالحكم المعلّق بوقت يدل على عبدية ذلك لهذا الحكم و يدل أيضا على أنه يعمه بعمومه بعموم هذا الوقت وأنه يقوى كل ما يقوى ذلك الوح كل ما يقوى فالقاعدة الخامسة عجر جعل الله الأسباب ومنها أيضا لم يكن مؤلفه لأنه أشار لأنه أمسلك كثير قوله فعلى على المسجد كأكيما فعاوى ووجدك ضالا فهدك ووجدك عائلا فأغنى لم يقل أن ألم يتلك يسيما فآواك وظالا فهداك وعائلا فأغناك لأن الذي حفر من هذا حصل له ولغيث فإن الله تعالى آواه وأوا به أيضا أولا آواه فهو فئة كل مؤمن وهو جو كل مؤمن فيما يقضي وهذا قد كان في هذا هذا هو ها هذا هو هديه وهو قد جاء عائلا فأغنى نجي وأغنا فهو أيضا أغناه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجد كنبا الله عليك وآله فأغناكم الله بي ومتفرقين فأعذفكم الله بكم فإذا كانت هذه الأوقات ألم يجب أن يكون في الأواق ووجد أن يكون في الأعلى ووجد أن يكون في الأعلى ووجد أن يكون مخفص في الأعلى حدث المتعلق صار صار عام صار قاعدة الخامسة عشرة عدرة خامسة هذا الشيء رحمه الله او القاعدة الخامسة عشرة لنسبة جعل الله الأسباب في المطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان وهذا في عدة مواضع من كتابه مواضع وهذا في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك النصر نعم. النصر نعم قال في إنزال الملائكة وما جعله وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وقال في أسباب الرزق والمطار إنها بشرا لهم بالنقر بالمشتقبل وكلاش لا تطمئن به قلوبهم في الحاوة لأنه ثامت إذا أردت <تصفيق>